عن ایلی عن ایلی ایلی ایلی طالب ان رسول الله اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها عن لبس قصی وعن تختم الذهب وعن قراحة القرآن توقول قال وحدثنی عن مالی عن يحی بن عن محمد بن ابراهیم بن حادث التيمید عن ایلی حاسم عن البياضی ان رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج على الناس وهم صلیون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصبي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجرى بعضكم على بعض من القرآن قال وحدثني عن مالك عن كميري الطويل عن أنس لمالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة و روى حدثنا احمد بن عمه ابي سهيل الامام عن ابي انه قال كنا نسمع القراءه عمر بن الخطاب عند ذلك الجهنم بالبر قال روى حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن من الصلاه مع فيما جهر فيه الامام بالقراءه أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر قال وحدثني عن مالك عن نزيد بن عمان أنه قال كنت أصدي إلى جانب نافي بن جبير بن مطعم فيكنزني فأفتح عليه ونحن نصدي شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب تعلقه بالعمل في القراءة وكل ما يتعلق بالقراءة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 فكان أحيانا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين وقرأ صلى الله عليه وسلم من سورة الطور ذلك في حجة الوداع وكان صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ أيضا سورة قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى وهذه كلها أحاديث صحيحة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 هي من وسط المفصل وهذا باعتبار جميع المذاهب أن سورة إذا شمس كورت من وسط المفصل وليست من قصار المفصل وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة إذا زلزلتي في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك عنسه إنما فعل ذلك عنسه وأما, قوله وأما الحديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن فإن هذا حديث ضعيف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 فتعارض يقين بيقين فاحتاج إلى مرجح من هو المرجح؟ هم الصحابة الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فعندما قال له نعم يعني حق ما قال ذو اليدين فقام عليه الصلاة والسلام وكبر وأتم الركعتين ثم سجد بعد السلام لأسه فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع من دون استثناء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 وأهل العلم يحثون من ابتلاه الله عز وجل بالوسواس أن يكثر من قراءة صورة الناس وأيضا فإن صورة الفلق قل أعوذ برب الفلق إنما هي رقية وهي تعويذة عظيمة من هذا الشيطان الرجيم الذي ابتلي به بن آدم نعوذ بالله من شره وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك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 يعني تسلية لمن يعني ينزعجون من إطالة القراءة في الصلاة لكن يعني بل يحكي كل الإمام يقرأ مليحة يعني ويمشي القراءة أما إذا كانت قيل بزاف نوصيه أنه لا يزعج الناس كثيرا حتى لا يهربوا من مسجده وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة بصورة الروم وأحيانا قرأ بصورة ياسين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 ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية على عادته صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس والركعة الأولى بحيث كان يطيل في الأولى ولا يطيل في الثانية صلة العصر صلة العصر أيضا وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في كل منهما قدر خمس عشرة آية يعني قدمين قرار خمسطعش آية من القرآن قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر يعني صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر وقلنا إنا أطول الصلاتين هي صلاة الفجر وصلاة الظهر وأما العصر فتكون على النصف من صلاة الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما وهذا يدل على أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا من القرآن مع سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحالث التيمي وهذا أحد الثقات وهو معدود في التابعين معدود في التابعين توفي سنه 2010 عن ابي حازم التمار وابو حازم التمار هو ابو حازم التمار المدني وقد ذكر المؤلف ترجمته ها ايه نعم ذكر الامام مالك حديثه عن نافع عن بن عبد الله بن الحنين عن ابيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والقسي هي ثياب مظلعة أي مخططة ثياب فيها خطوط وهذه الخطوط من الحرير هذه الخطوط من الحرير وإنما سميت بالقسي نسبة إلى القص. وهو موضع في مصر نسبة إلى القس وهو موضع في مصر قريب من مدينة دوميار فسميت هذه الثياب القسي أو القسي والصحيح الفتح القسي لأنها نسبة إلى القس وعلى هذا قال أهل العلم بعد أن أجمعوا على تحريم.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 عن تختم الذهب لأن أهل العلم أجمعوا بعد ثبوت ذلك في السنة أجمعوا على تحريم لبس الرجال للذهب أين كان العذر حتى ولو كان خاتمت على اليونس خشت الخاتمت على اليونس الخاتم تعاليونس ليه يديرو هنا في الصباح هذا الثالث عندما بدأوا بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام الرجال بزافهم يديرو الخاتم هنا في العاليونس هذا تعالي يتزوجوا كنت نحيه مرت تنتفلوا شعره تقول لك نحيته عندك غرض باش ما يعرفوش النسب اللي يراك مزوج بعض الناس هداهم الله يتخذون هذا من ذهب وهذا لا يجوز بإجمع أهل العلم لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجمعت الأمة على تحريمه فهل يجوز من غير الذهب؟ اسمعوا اسمعوا وعوا لا يجوز لبس الخاتم تعالى ليونس ويديروا كيمة الكفارة قريب لهذا الباراج ماذا يهبطوه اللهنة التحت شوية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 ثم يضعه في الثالث فهذا محظو اعتقاد النصارى لهذا كل واحد لابس الله اليونس الخاتم هذاك الذي هو حلقة ينحيه باللغة على الغرب يقلعه يقلعه بالتجديد يقلعه بالتجديد ينحيه ويتخذ إن شاء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 ويالي تنديروا خاتم على السنة بعض إخوانهم يديروا ثلاثة يديروا زوج زوج خوتهم وهذا ليس من عادة الأتقياء الأبرار إذا كان ولابد فتختم بواحد دير واحد فقط وتنوي به السنة إن شاء الله تؤجر عليه لكن أن تتخذ خاتمين فلا لماذا إخواني؟ لأن الأصل في التحلي أنه لا يجوز للرجال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 لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه نهى عن التختم في السبابة والتي acceptable نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والتيỗiúlt gute السبابة أو السباحة ليرفدوا هالناس رأي confiance لأن يسمعوا إخواني ربما رأيهم بعد ربما هو الآن السبابة ليرفدوا هالناس رأي kana playthrough وتسمى السباحة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 على أحكام اللباس والزينة وما يتعلق بها في ذلك الموضع ثم قال عن قراءة القرآن في الركوع أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود أيضا كما زاد ذلك معمر في روايته عن ابن شهاب عند مسلم معمر إبن راشد الأزدي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 أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاشتهد فيه في الدعاء فقمن أم يستجاب لي صاحبه. فالسجود والركوع إذن ليس خاصين بالقراءة بل تمنع القراءة القرآن في السجود والركوع وإنما يعظم الرب سبحانه جل وعلا في الركوع وعلا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 فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره هذا الموطأ كتاب الضحايا باب الشركة في الضحايا سؤال قال استدل شمس الدين بهذا الأثر عن الإمام مالك فظهر كعادته على قناة كذا وجعل يذند حول هذا وأفتى بتحريم الاشتراك البقرة والبدنة فما توجيهكم لفتوى مالك أقول هذه فتوى كان يراها الإمام مالك رحمه الله وقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من قول أي أحد وإن قلنا إن هذا هو مذهب الإمام مالك والله ما كذبنا أن مذهب مالك هو جواز الاشتراك في بدنا لأنه, لأنه رحمه الله كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح جواز الاشتراك في البدنة وفي البقرة وأن أقصى عدد يشتركون في هذين لا لا لا النوعين من الأنعام عن البقر والأبدان والجمال إنما هو سبعة لا يزيدون جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن هذا في حديث علي جواز الاشتراك اشتراك عشرة في البدنة وهذا حديث شاذ يحفظ ولا يقاس عليه هذا حديث شاذ ولا يعول عليه وإنما التعويل على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز الاشتراك في البقر و والجمال وأما ما عزي إلى هذا المفتي الذي سطى واعتدى على الفتياء فإن كلامه ليس بشيء ولا يلتفت إليه ولا ينبغي التعويل عليه لأن هذا الرجل لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز للمسلمين أن يتبعوه في فتياه نعم قال أحدهم قال لا يجوز ذبح البقرة إلا إذا كان السبعة كلهم إخوة شرطا ويدفع المبلغ أحدهم هل هذه, هل هذه الشروط لا هذا ليس بشر ولا يشترط أن يكون الاشتراك من سبعة فلو اشترك ثلاثة جاز لكن أقصى أقصى من يشتركون سبعة يعني لو جاء ثمانية وقالوا نشترك في بقرة نقول لا يجوز أقصى حد هم سبعة فإن اشترك اثنان في بقرة جاز إن اشترك ثلاثة في بقرة أو جمل جاز ولا يشترط أن يدفع أحدهم المبلغ كله بل كل واحد منهم يدفع حصته ويأخذ ما شاء من لحم تلك الشات وتكون هذه الشات عن جميعهم يعني كل واحد يأخذ أجر الأضحية بخلاف الكبش يا إخواني فإن أهل العلم عندما قالوا لا يجوز الاشتراك في الشات بحيث تنسب لهم جميعا فهذا حق لأن الشات لا يجوز الاشتراك فيها نعم لو عاون أخ أخاه لو عاون الأبناء أب أباهم واعطوه شيئا من المال على أن يكون أن تكون هذه الأضحية لأبيهم أو لأحد, أو لأحد إخوانهم جاز ذلك على أن الذين أعطوا ليس لهم في الأضحية وإنما الأضحية لمن سماها عن نفسه أما المشتركون في البقر والجمال فإن الأجر يأخذه جميع المشتركين يعني يحسبون عند الله مضحين قال من المعلوم كما قرر شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله في العقيدة الواسطية أن الرجل لا يضلل في الأفضلية ولكن يضلل في الخلافة وأنتم قلتم أن مصطلح التشيع هو تفضيل علي على عثمان وكيف ذلك هذا المصطلح القديم يا إخواني المصطلح مصطلح التشيع عند السلف كان يقال في من يفضل عليا على عثمان وإذا قال فلان فيه غلو التشيع إذا كان الرجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة من غير أن يسب أحدا منهم ولا أن يتبرأ من أحد منهم أما في مصطلح الآن فالتشيع هو أخ الرفض وهو الخروج عن الإسلام بالكلية لأن الرافض أو شيعة اليوم لا يعتبرون قرآننا قرآنا صحيحا ولا سنتنا سنة صحيحة وديننا مرتكز على هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة فما دام أنهم نسفوا هذين الأصلين فالبناء كله يخر وعلى هذا نقول إن التشيع في الزمن الأول كان المقصود منه تفضيل علي على عثمان لكن في الزمن المتأخر صار معنى التشيع هو من جميع الصحابة أنا قلت هذا يا إخواني حتى تنتبهوا إذا قرأتم في كتب التراجم ما تتخلبطوش في مخكم يعني تقول كيف يا شيء البخاري ومسلم يروون لهذا الحديث لهذا الراوي وهذا الراوي فيه تشيع كيف يخرج البخاري لرجل شيعي فهذا الفهم خطأ انا أردت أن أصوّد حتى لا تعتقدوا بأن الذين قيل فيهم رمي بالتشيع أو رمي بالإرجاء إذا القيت هذا رمي بالإرجاء ورمي بالتشيع ورمي بالقدر هذا فيه يعني وحد الرشة هكذا مثل هؤلاء لكن لم يدخل ولم يغص في مذهب هؤلاء الفرق الضالة البعيد عن السنة قال رجل يضع ماله في البنك وكلما احتاج أخذ من الفوائد وكان ينفقه على أهله وأراد أن يتوب فماذا عليه يندم ويقول له يا ربي سمحني وخلاص ربنا كريم رحيم ربنا ليس كل ربنا رحيم ذجاءه العبد منيبا نادما تائبا مستغفرا فإن الله تبارك وتعالى يفتح له أبوابه كلها مرحبا به قابلا توبته غافرا ذنبه فأنتم تتعاملون مع الله يا إخواني فما عليك أخي المسلم إلا أن تتوب إلى الله أما الأموال التي كنت يعني صرفتها فعفى الله عما سلف لأن الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أما إن بقي معك من أموال الرباء بد أن تتخلص منها ولا تطعمها أولادك فإنها سحت وحرام قال هل قواعد مصطلح الحديث تطبق أيضا على اخبار الناس والتاريخ والصحافة من حيث القبول والرد يكون تبقوا قواعد المحدثين أنا ما تقبلوني جانا ضربوني بصبابة سأل الله العافية قالنا مقيم في مسكن بالإيجار مع أهلي لمدة محدودة مع علم أن مسكن الأصل يبعد بأكثر من مئة كيلومتر فهل, فهل يجوز لي القصر مش التقصير القصر في الصلاة أقول إن كنت جئت وأجرت سكنا وأنت تريد أن تقيم في هذا البلد ولو بالإيجار فأنت مقيم لا تقصر الصلاة بل بد أن تتم الصلاة أما إن جئت لتبقى مدة فقط وأنت ناوي السفر ولم تنوي الإقامة فإنك تقصر الصلاة ما دمت لا تصلي أو ما دمت يعني لم تصلي في المسجد مع الجماعة السؤال الأخير قال إذا ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة فهل يكمل قراءته أو يركع لا لا بد أن يركع, لا بد أن يركع وما يفعله كثير من الناس خاصة في السجود أن الإمام إذا رفع من السجود يبقى هو ساجدا يدعو فإن هذا خلاف السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبر كبروا والفا تفيد الترتيب والتعقيب وإذا ركع فا أركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فرفعوا وهكذا فلابد للمأموم أن يتابع الإمام فور ما يقول الإمام الله أكبر عليها أن يقول الله أكبر حتى ولو لم يتم قراءته والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسأتغيب عن الدرس لمدة نادري من 22 يوم إلى شهر لكن إذا كان أقل من شهر سأعلن عن هذا في صلتي الجمعة فقلت هذا حتى لا تتعبوا للمجيء في هذه الأيام إلا في صلفي يوم الجمعة لأن درس يوم الجمعة مستمر وهو شرح كتاب رياض الصالحين للأخ شيخ سامير حفظه الله وجزاه الله خيراً فيبقى هذا الدرس مستمرا. أما درس الاثنين والأربعاء فإنه سيتوقف لمدة ثلاثة سابعة وأربعة. الله أعلم.